ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شيء الله ثم نفخ فيه أخر فإذا هم قيام ينظرون